واربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد َْ قلنا َُْ إ ِ ذ ا شططا ََ هؤلاء ََ قومنا َََُّْ خ ذ و ا من دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بي فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ ق و ا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من فقر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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ا ي ق ا ض ا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باثق ذراعيه بالوصيد لو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 قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ث ل ا ث ة رابع هم كلبهم ويقولون خ م س ة سادس هم كلبهم رجما بالغيب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 ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 وانتخذ ل <المضلين> م ض عضدا ل ي ن و ي و م ي ق و ل ن ا د و ا شركائي ا ل س ي للعلوم الاسلاميه م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 فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا إ ن عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 شيئا نكرا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن ك لا تستطيع معي ص ب ر ا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ق د ب ل غ ت ا ر ل د ن ي عذرا فانطلقا حتى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 يأجوج ومأجوج م فهل س د و ن في ف الأرض نجعل لك خ ب ج ا على أن ن ن تجعل ب ي ان فهل ج خرجا ع على ل لك أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه فأعينوني ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ر بقوة أجعل م د اتوني آ زبر الحديد حتى إ ذ ا س و ا بين الصدفين قال انفخوا حتى حتى اذا جعله نارا قال آ ت و ن ي افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد